الصلاة الرسول عليه السلام من أفضل الأعمال بحيث أنه لو فرغ المسلم وقته المعد للعبادة للصلاة الرسول عليه السلام يكون جزاؤه أن يغفر ذنبك وتقفى همك كما قال عليه السلام